119. إنه لا يفلح الظالمون 110. واجعلوا لله مما زرأ من الحرس والأنعام نصيبا فقالوا, فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء قتل أولادهم شركاء ليقضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولي